حلَلونَ فيِيهَا مِن أَساوِرَ منِ ذَهَبِ وَيَبَسُونَ فِيابًا خُضْرَم مِسُ دُس وَإتَبََقَ وَيَلْبَسُونَ فِيابًَا خُذْرَم مِ سُ دُس تَكِينُ فِيهَا عَلَى الآرَائك نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَت مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ جَعلنَا لِحَدِهِ مَا جَتَْينِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْناهُ مَا بِنَخلِ وَجَعَن بَينَهُ مَا زَرعى كِلتَجَتَْ آتَت أُكُهَا وَلَم تَظلِم مِنهُ شَيْئاء وَسَجرَّرُ نَا خِلََا لَهُ مَ نَهَرَاء وَكَانَ لَ سَمَرُون سَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُ وَيُحِرُهُ أَنَ أَكْسَرُ مِنْ كَمَلَ وَأَعُّْنَ فرَراء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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاخ اشتلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الزياح وكان الله على كُلِّ شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 بِالسَّالِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا مَا أَشْهَبْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا وَيَوْمَ يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 رَب آيَاتِ رَبِّهِ فَأَعرَبَ عَنْهَا وَنَسَمَا قَمَت يَدَا إِ جَعلنَا عَ قُل بِهِم أَكَِّةًَ أَ يَفقَهُهُ فيِي آذَ نِهِمْ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 فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا وَلَا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا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 اِذَا أَتَى أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جَذَرًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَ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 و ا ر د ن ا ا ن ي ب د ل ه م ا ر ب ه م ا ت و ا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 تا بَلَغَ بلغ مطلع وَجَدَهَا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا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 فَهَل نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا لَّا أَنْتَ تَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُخُو حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا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 ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن وَكَانُوا وكانوا لا يستطيعون سمعا